الحمد لله المتوحد بالملك والملكوت لا يحول ولا يزول ولا يفوت لا إله إلا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 اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللت ولا آئما إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته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 قالا الى جناتك جنات النعيم لا اله سبحانك إن كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك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 ولا ضلا إلا هديتا ولا حائرا إلا دللتا ولا آيما إلا زوجتا ولا ميتا إلا رحمتا